وَلَا يَحسَبًاَّينَ يَبَخَلونَ بِمَا آتَهُ اللَّهُ مِنْ فَضلِّهِهُو خَيرَ الَّهُمْ بلَلْهُ وَ شَرمُ اللَهُم بلَلْهُوَ شَرُ اللَهُم بل سَطَوَّقُونَ مَا بَخِلُ بِهِ يَوْمَ القِيامَ ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير